بسم الله الرحمن الرحيم مؤسسة العقيدة الإسلامية للإنتاج والتوزيع بجد تقدم وصف الجنة من نونية ابن القيم رحمه الله إلقاء ادريس أبكر يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان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 أسرع وحث السير جهدك إنما مسراك هذا ساعة لزمان فاعشق وحدث بالمصال النفس وابضل مهرها ما دمت لا إمكان واجعل قبل لقياها ويوم الوحل يوم الفطر من رمضان واجعل عود جمالها الحادي وسير تلقى المخاوف وهي ذات أمان لا يلهينك منزل لعبت به ايدي البلا متال في الأزمان فلقد ترحل عنه كل مسرة وتبدلت بالهم والأحزان سجن يضيق بصاحب الإيمان لكن جنة المأوال بالكفران سكانها أهل الجهاله والبطاله والسفاهة أنجس السكان والذهم عيشا فأجهلهم لحق الله ثم حقائق القرآن عمرت بهم هذه الديار وأكفرت منهم ربوع العلم والإيمان ضد آثروا الدنيا ولذة عيشها الفاني على الجنات والرضوان صحبوا الأمان وابتلوا بحضوظهم ورضوا بكل مذلة وهان كدحا وكدلا لا يفتر عنهم ما فيه من غم ومن أحزان والله لو شاهدتها فيك الصدور رأيتها كمراجل النيران ووقودها الشهوات والحسرات والآلام لا تخبوا مدى الأزمان أبدانهم أجدافها فيك النفوس الله قد قبرت مع الأبدان أرواحهم في وحشة وجسومهم في كدح ما لا في رضا الرحمن هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان لا تلقى ما اختاروه هم لنفوسهم فقد ارتضوا بالذل والحرمان لو ساوت الدنيا جناح بعض لم يسق منها الرب ذا الكفران لكنها والله أحقر عنده من ذا الجناح القاصر الطيران ولقد تولت بعد عن أصحابها فالسعد منها حل في الدبران لا يرتجى منها الوفاء لطبها أين الوفاء من غادر خواني قبعت على كدر فكيف تنالها صفواً أهذا قط في الامكان يا عاشق الدنيا تأهبر الذي قد ناله العشاق كل زمان أو ما زمعت برأيت مصارع العشاق من شيب ومن شبان فاسمع إذا أوصافها وصفاتها فيك المنازل رب الإحسان هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفان دار السلام وجنة المأوى ومنزل عسكر الإيمان والقرآن فالدار دار سلامة وخطابهم فيها سلام واسم بالغفران درجاتها مئة وما بين اثنتين فذاك في التحقيق للحسبان مثل الذي بين السماء وبينها في الارض قول الصادق البرهان لكن عليها هو مستوف بعرش الخالق الرحمن وسط الجنان وعلوها فلذاك كانت قبة من أَحْسَنِ البنيان منه تفجر سائر الْأَنْهَارِ فالمنبوع منه نازل بجنان أَبْوَابُهَا حق ثمانية أَتَتْ في النص وهي لصاحب الْإِحْسَانِ باب الجهاد وذاك أعلاها وباب الصوم يدعى الباب بالريان ولكل سعي صالح باب ورب السعي منه داخل بأمان ولسوف يدعى المرء من أبوابها جمعا إذا وفاح للإيمان منهم أبو بكر هو الصديق ذاك خليفة المبعوث بالقرآن منهم أبو بكر هو الصديق ذاك خليفة المبعوث بالقرآن سبعون عاما بين كل اثنين منها قدرت بالعد والحسبان هذا حديث لقيط المعروف بال. فبر الطويل وذا عظيم الشان وعليه كل جلالة ومهابة ولكم حواه بعض من عرفان لكن بينهما مسيرة أربعين رواه حبر الأمة الشيبان في مسند بالرفع وهو لمسلم وقف كمرفوع بوجه ثاني هذا وفتح الباب ليس بممكن الا بمفتاح على اسنان مفتاحه بشهاده الاخلاص والتوحيد تلك شهاده الايمان اسنانه الاعمال وهي شرائع الإسلام والمفتاح بالاسنان لا تلغين هذا المثال فكم به من حل اشكال لذي العرفان هذا ومن يدخل فليس بداخل الا بتوقيع من الرحمن وكذاك يكتب للفتى لدخوله من قبل توقيعان مشهوران إحداهما بعد الممات وعرض أرواح العباد به على الديان فإذا انتهى للجسر يوم الحشر يعطى للدخول إذا كتابا ثاني عنوانه هذا الكتاب من عزيز الراحم لفلان ابن فلان. فدعوه يدخل جنه الماوى التي ارتفعت ولكن القطوف دوان هذا وقد كتب اسمه مذ كان في الارحام قبل ولاده الانسان بل قبل ذلك وهو وقت القيضتين كلاهما للعدل والاحسان سبحان بالجبروت والملكوت والإجلان والإكرام والسبحان والله أكبر عالم الإسرار والإعلان واللحظات بالعجفان والحمد لله السميع لسائر الأصوات من سر ومن إعلان وهو الموحد والمسبح والممجد والحميد ومنزل القران والامر من قبل ومن بعد له سبحانك اللهم ذا السلطان هذا وان صفوفهم عشرون مع مائه وهذه الامه الثلثان يرويه عنه بريده اسناده شرط الصحيح بمسند الشيبان ولقد اتانا في الصحيح بانهم شطر ومن اللفظان مختلفان اذ قال ارجو ان تكونوا شطرهم هذا رجاء منه للرحمن اعطاه رب العرش ما يرجو وزاد من العطاء في عالم هذا وأول زمرة فوجوههم كالبدء ليل الست بعد ثمان السابقون هم وقد كانوا هنا أيضا أولي سبق إلى الإحسان والزمرة الأخرى كأضوأ كوكب في الأفق تنظره به العينان أمشاطهم ذهب ورشهه فمشق صالح يا ذلة الحرمان ويرى الذين بذيلها من فوقهم مثل الكواكب رؤيه بعيان ماذا كمختصا برسل الله بل لهم وللصديق بالإيمان هذا وأعلاهم فناظر ربه في كل يوم وقته الطرفان لكن عدناهم وما فيهم دني، إذ ليس في الجنات من نقصان فهو الذي تلفى مسافته ملكه بسنيننا ألفان كاملتان فيرى بها أقصاه حقا مثل رؤيته لأدناه القريب الداني أو ما سمعت بأن آخر أهلها يعطيه رب العرش ذو الغفران أضعف دنيانا جميعا عشر أمثال لها سبحان ذي الإحسان هذا وسنهم ثلاث مع حين التي هي قوة الشبان وصغيرهم وكبيرهم في داعلا حد سواء ما والولدان الولدان ولقد روى الخدري أيضا أنهم أبناء عشر بعدها عشران وكلاهما في الترمذي وليس ذا بتناقض بل هاهنا امران أمران الثلاث ونيف بعد العقود وذكر ذلك عندهم سياني عند اتساء في الكلام فعندما ياتوا بتحرير فبالميزان والطول طول أبيهم ستون لكن عرضهم سبع بلا نقصان الطول صح بغير شك في الصحيحين حين لبينهما لنا شمسان والعرض لم نعرف في إحداهما لكن رواه أحمد الشيبان هذا ولا يخفى التناخب بينها ذا العرض والطول البديع الشان كل على مقدار صاحبه وذا تقدير متقن صنعة الإنسان ألوانهم بيض وليس لهم لحاء بعد الشعور مكحل الاجفان هذا كمال الحسن في ابشارهم وشعورهم وكذلك العينان ولقد اتى اثر بان لسانهم بالمنطق العربي خير لسان والريح يوجد من مسيره اربغين وان تشاء مئه فمرويان وكذا وكذار سبعين ايضا صحها ذا كله واتا به أثران ما في رجاله ما لنا من مطعن والجمع بين الكل ذو امكان ونظير هذا سبق اهل الفقر للجنات في تقديره أثران مائه بخمس ضربها او اربعين نكلاهما في ذاك محفوظان فابو هريره قد روى اولاهما وروى لنا الثاني صحابيان هذا بحسب تفاوت الفقراء في استحقاق سبقهم الى الاحسان أوذا بحسب تفاوت في الأغنياء كلاهما لا شك موجودان هذا وأولهم دخولا خير خلق الله من قد خص بالقرآن والانبياء على مراكبهم من التفضيل تلك مواهب المنان هذا وأمة أحمد سباقوا باقي الخلق عند دخولهم بجنان وأحقهم بالسبق أسبقهم إلى الإسلام والتصديق بالقرآن وكذا أبو بكر الصديق أسبقهم دخولا قول بالبرهان وروا ابن ماجة أن أولهم يصافحه إله العاشد الإحسان هذا وأولهم دخولا فهو حماد على الحالات للرحمن إن كان في الثراء أصبح حامدا أو كان في الضراء فحمد ثان هذا الذي هو عارف بإلهه وصفاته وكماله الربان وكذا الشهيد فسبقه متيقن وهو الجبير بذلك الإحسان وكذلك المملوك حين يقوم بالحقين سباق بغير ثوان وكذا فقير ذو عيال ليس بالملحاح بل ذو عفة وصيان قال ابن عباس ويرسل ربنا ريحا تهز ذرائب الاغصان فتثير اصواتا ترتل مثل عل انسالك النغمات بالاوزان يا لبثك الاسماء لا تتعوض ب لذاده الاوتار والعيدان أوما سمعت سماعهم فيها غناء الحور بالأصوات والألحان وهل لدياك السماع فإنه ملئت به الأذنان بالإحسان وهل لدياك السماع وطيبه من مثل أقمال على أبصانه وَهَلْ لدي يا كالسماع بِهِ به للقلب من طرب ومن وَهَلْ وهل لدي وَلَمْ كالسماع ولما قل زياك تصغيرا له بلساني ما ظن سامعه بصوت اطيب الاصوات من حول الجنان حسان نحن النواعم والخوالد خيرات كاملات الحسن والإحسان لسنا نموت ولا نخاف وما لنا سخط ولا ضغن من الأطوان نحن النواعم والخوالد خيرات كاملات الحسن والإحسان لذنا نموت ولا نخاف وما لنا سخط ولا ضغن من الأضغان قوبا لمن كنا له وكذا كضوبا للذين وحظنا لفضان في ذاك آثار الغبين وذكرها في الترمذي ومعجم الطبران ورواه يحيا شيخ لوزائيتا شيرا لنفظة يحبرون أغاني. نزل سماعك إن أردت سماع يا الغناء عن هذه الالحان لا تؤثر الأدنى على الأعلى فتحرم داودا يا ذلة الحرمان إن اختيارك للسماع النازل أدنى على الأعلى من النقصان والله إن سماعهم في القلب والإيمان مثل السم في الأبدان والله من فك الذي هو دابه أبدا من الإشراك بالرحمن فالقلب بيت الرب جل جلاله حبا وإخلاصا مع الإحسان فإذا تعلق بالسماع اصاره عبدا لكل فلانة وفلان حب الكتاب وحب ألحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان فقل الكتاب عليهم لما رأو تقيده بشرائع الإيمان وله خف عليهم لما رأو ما فيه من طرب ومن ألحان قوت النفوس وإنما القرآن قوت القلب أن لا يستوي القوتان يا لذة الفساق لسك لذة الأبرار في عقل ولا قرآن أنهارها في غير أخذود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان من تحتهم تجري كما شاء مفجرة وما للنهر من نقصان عسل مصفى ثم ماء ثم خمر ثم أنهار من الألبان والله ما تلك المواد كهذه لكنهما في اللفظ مجتمعان هذا وبينهما يسير تشابه وهو اشتراك قام بالأذهان وطعامهما تشتهيه نفوسهم ولحوم طير نائم وكمان وفواكه شتى بحسب مناهم يا شبعة كملت لذي الايمان لحم وخمر والنساء وفواكه والطيب مع روح ومع ريحان وصحافهم ذهب تطوف عليهم بأكف خدام من الولدان وانظر إلى جعل اللذات للعيون وشهوة للنفس في القرآن للعين منها لذة تدعو إلى شهواتها بالنفس والأمران سبب التناول وهو يوجب لذة اخرى سوى ما نالت العينان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 فنفى لنا الرحمن أجمعها عن الحمر التي في جنة الحيوان وشرابهم من سلسبيل مزجه الكافور ذاك شراب بالإحسان هذا شراب أولي اليمين ولكن الأبرار شبهم شراب ثاني يدعى بتسني من ثنام شربهم شرب المقرب خيرة الرحمن صف المقرب سعيه فصفى له ذاك الشراب فتلك تصفيتان لكن أصحاب اليمين فأهل مسجد بالمباح وليس بالعصيان مزج الشراب لهم كما مزجوهم الأعمال ذاك المزج بالميزان هذا وتصريف الماكل منهم عرق يفيض لهم من الأبدان تروائح المسك الذي ما فيه خلق غيره من سائر الألوان فتعود هاتيك البطون ضوامرا تبغي الطعام على مدى الازمان لا غائط فيها ولا بول ولا مخ ولا بسق من الإنسان ولهم جشاء مزيحه مسك يكون به تمام الهضم بالإحسان هذا وهذا صح عنه فواحد في مسلم ولأحمد العثران اجري يدخلونها تجري من تحتها النار لهم فيها ما يشاءون وهم الملوك على الأسرة فوقها في كالرؤوس تبصعوا ولباسهم من سندس صبر ومن استبرق النوعان معروفان ما ذاك من دود بنى من فوقه تلك البيوت وعاد ذو طيران كلا ولا نسجت على المنوال نسجت يا بنا بالقطن والكتان لكنها حلل تشق ثمارها عنها رأيت شقائق النعمان بيض وحضر ثم صفر ثم حمر كالرباط بأحسن الألوان لا تقرب الدنس المقرب للبلا ما للبلا فيهن من سلطان ونصيف إحداهن وهو خمارها ليست له الدنيا من الأثمان سبعون من حلل عليها لا تعوق الطرف عن مخ ورساقان لكن يراه من ورى كله مثل الشراب لدى زجاج أوان والفرس من استبرق قد بطنت ما ظنكم بظهارة لبطان مرفوعة فوق الأسرة يتكي هو والحبيب بخلوه وامان يتحدثان على الارائك كما ترى حبين في الخلوات ينتجيان هذا وكم زربيه ونمارق ووسائد صفت بلا حسبان والحلي اصفى لؤلؤ وزبرجد وكذاك اسرره من العقيان ما ذاك يختص الاناث وانما هو للاناث كذاك للذكران التاركين لباسه في هذه الدنيا لاجل لباسه بجنان سمعت بان حليتهم الى حيث انتهاء وضوئهم بوزان يا من يطوف بكعبة الحسن التي حفت بذاك الحج والاركان ويظل يسعى دائما حول الصفاء ومحسر مسعاه للعلمان ويروم قربان المصال على منا والخيف يحجبه عن القربان فلذا تراه محرما أبدا ومن حله منه فليس بدان يبغي التمتع مصردا عن حبه متجردا يبغي شكي فيضل فيظل يرمي قلبه هادي مناسكه وكل زمان والناس قد قضوا مناسكهم وقد حثوا ركائبهم إلى الأوطان وحدت بهم همم لهم وعزائم نحو المنادل اول الأدمان وفعت لهم في السير أعلام الوصال فشمروا يا خيبة الكنان ورأوا على بعد خياما مشرفات مشرقات النور والبرهان فتيمموا تلك الخيام فآنتوا فيهن اقمارا بلا نقصان من قاصرات الطرف لا تبغي سوى محبوبها من سائر الشبان قصرت عليه طرفها من حسنه والطرف في ذا الوجه للنسوان او انها قصرت عليه طرفه من حسنها فالطرف للذكران والاول المعهود من وضع الخطاب فلا تحد عن ظاهر القران ولربما دلت اشارته على الثاني فتلك اشاره لمعاني هذا وليس القاطرات كمن غادت مقصوره فهما اذا صنفان يا مطي قطر في المعذب في الأولى جردن عن حسن وعن إحسان لا تثبينك صورة من تحتها الداء الدوي تبوء بالخسران فانظر مصارع من يليك ومن خلا من قبل من شيب ومن شبان وارغب بعقلك ان تبيع العالي الباقي بذا الأدنى الذي هو فان إن كان قد عياك خود مثل ما تبغي ولم تضر إلى ذا الآن فاطب من الرحمن خودا ثم قدم مهرها ما دمت ذا كان ذاك النكاح عليك ايسر إن يكن لك نسبة للعلم والإيمان والله لم تخرج إلى الدنيا للذة عيشها أو للحطام الفاني لكن خرجت لكي تعد الزاد للاخرى فجئت باقبح خسران اهملت جمع الزاد حتى فات بل فات الذي الهاك عند الشان والله لو ان القلوب سليمه لتقطعت اسفا من الحرمان لكنها سكرى بحب حياتها الدنيا وسوف تفيق بعد زمان فاسمع صفات عرائس الجنات ثم اختر لنفسك يا أخل عرفان حور حسان قد كملنا خلائقا ومحاسنا من أجمل النسوان حتى يحار الطرف في الحسن الذي قد ألبست فالطرف كالحيران ويقول لما ان يشاهد حسنها سبحان معطي الحسن والإحسان والطرف يشرب من كؤوس جمالها فتراه مثل الشارب النشوان كملت خلائقها وأكمل حسنها كالبدر ليلة الست بعد ثمان والشمس تجري في محاسن وجهها والليل تحت ذوائب العبصان فتراه يعجب وهو موضع ذاك من ليل وشمس كيف يجتمعان ويقول سبحان الذي ذا صنعه سبحان متقن صنعة الانسان الإنسان للليل يدرك شمسها فتضيب عند مجيئه حتى الصباح الثاني والشمس لا تأتي بطرد الليل بل يتصاحبان كلاهما اخوان وكلاهما مرآة صاحبه إذا ما شاء يبصر وجهه يرياني فيرى محاسن وجهه في وجهها وترى محاسنها به بعياني حمر الخدود ثغورهن لا آلئ سود العيون فوافر الأجفان والبرق يبدو حين يبسم ثغرها فيضيع سقف القصر بالجدران ولقد روينا أن برقا ساطعا يبدو فيسأل عنه من بجنان فيقال هذا ضوء ثغر ضاحك في الجنة العليا كما ترياني لله لا فيم ذلك الثغر الذي في لسبه إدراك كل أماني ريانة الأعطاف من ماء الشباب فغصنها بالماء ذو جرياني لما جرى ماء النعيم بغصنها حمل الثمار كثيرة الالوان فالورد والتفاح والرمان فيه غصن تعالى غارس البستان والقد منها كالقضيب اللدن فيه حسن القوام كوسط القضبان في مغرس كالعادي تحسب أنه عال النقاء واحد الكسباني للظهر يلحقها وليس تديها بلا حق للبطن أو بدوان لكنه لك واعب فجديهنك القفر في الرمان والزيد ذو طول وحزن في بياض واعتذال ليس ذا نكران يشك الحري بعاده فله مدى الأيام وسواس من الهجران والمعصمان فإن تشع شبههما بثبيكتين عليهما كفاني كالتب لينا في نعومة ملمسين أصداف در دورت بوزان والصدر متسع على بطن لها حفت به خصران ذات ثمان وعليه أحسن سرة هي مجمع الخصرين قد غارت من الأعكان حق من العاجز تدار وحوله حبات مسك جلبوا الإتقان وإذا انحذرت رأيت امرا هائلا ما للصفات عليه من سلطان